بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفاه من الناس ما وَاللَّهُ مَعَ قِلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ استقيم وكذالك جعلناك امه وتسن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن خالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا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 فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا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 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ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 ك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون، إلا الذي متى وأصلح وبيان، فأولئك أتوب عليهم وأنت وهم.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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما فأخيابه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسري وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعتلون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 إن لنا كررثا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من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 أَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً هم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهله به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاهثم عليه ان الله غفور إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشكرون به ثمنا قليلا أولئك, أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكدمهم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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن إِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ واليوم وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ والكتاب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 ذوي القرب و والمساكين و السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة و الموفون وإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إفنه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من أَصِيرَ جَنَفاً أَوْ إِثْمَثَ أَصْلَحَ بَيْنَهُنَّ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يريد الله بكم العسرة ولا يريد بكم العسرة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلْمَ اللَّهُ أَنْ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَالُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُم مَّا وَبَتَهُمَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى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 سلك حدود الله فلا تقرموها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأتوم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقف لل. والناس و الحج وليس بالرب أن تؤلّل بيوت من ظهورها ولكن بالرب أن تتق و تلّل من أبوابها وتقل الله لعلك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 فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ففدية من صيام أو صدقة أو نسو فإذا أمنتم فمن تمتع للعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله وفور رحيم فإذا قضيتم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 ومنهم من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنة أو وفي الآخرة حسنة ربنا آتينا وقنا عذاب النار أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَاصِ وَإِفَاتَ وَلَاسَ عَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإفن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاد وأمرضات الله والله رعوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم آية بينه، وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، فإن الله شديد العقاب. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا.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 واحدا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْحَاسَبَتُمْ أَلَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمْ مَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا بِهِمْ قَبْلِكُمْ بَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ زُلْزُلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفور رحيم يسألونك عن الخبر قُلْ فِيهِ مَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَذَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا فَايِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، كل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تكح للمشركات حتى يؤمن ولا أمَّةٌ مُؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أُولَئِكَ يَدَعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدَعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ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 ورب الوتائر نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ام ماشتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو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 لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لِلَّذِينَ يَأْكُلُونَ مِن دُسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابو عولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح ولهن مثل الذي عليهم من المعروف وللرجال عليهم درج والله عزيز حكيم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 وتلك حُدُودُ الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يعلمون وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأمسكوهن بمعروف أو يَنكِحْنَ بمعروف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 وَلْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن إحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر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 وإنهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وَاتَخُذُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّنَّ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَفْوُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٍ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ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 سَائٍ او اكنتم في انفسكم علم الله انكم ستنكرونه ولكن لا توعدوه نسي الاذل الا ان تخلو قولا معروفا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المختل قدره متاعا بالمعروف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 الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قادتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله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 والله يبقي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم النبيهم إن آية بركه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية من ما ترك آل موسى؟ وقال لهم لبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك وبقية وبقية من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 نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة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 أولاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صورا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله فهزمهم إِلٰهِي وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَعْضِ الْفَسَدَةِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ذلِكَ آيَاتُ اللَّهِ نَذْكُرُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ